فقالوا, فقالوا ابشر يهدوننا فكفوا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثنكم لتنبهن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 والله عنده أدهن عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فاولائك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضاً حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم والشهادة العزيز الحكيم